غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجن عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينقون في السرّ والضرّ والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس.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 قبلكم سُنَن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحسنوا وأنتم الأعلون إن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 وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين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 ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا في أمرنا وثبت أقدامنا وصرنا على القوم الكافرين فأجأهم